إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها لوعى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا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 والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون الله أكبر الله الله اكبر سمع الله لمن حمده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 فَمَا لِلَّذِينَ كَبُرُوا قِبَلَكَ مُطْعِمِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ يَغِيزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ بَلَى أَقْسَمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ على أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَدَرُّهُمْ فِي خُضُورٍ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاتِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خاشعةً أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الله أكبر Allah-u-akbar Samia allah u hamida Rabbana wa lakal hamd الله في الله اكبر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 alone. 雨 O DJ Sjæl aamoolaikum wara haulter الله omdat a salamu alaikum wa arh 들고 allh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 فقال نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم بالحِجاب فرفع فلما وضح لنا وجهُ نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظراً قطُّ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا فأُومأ نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبيّ بكرٍ أن يتقدّم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 ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأشار بيده إلى الدنيا متفق عليه قوله أملح أي بياض يخالطه سواد وقوله فيشرئبون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 لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله قال فتصدقن وفي رواية لهما فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة فبسط بلال ثوبة ثم قال هَلُمَّ فِدًا لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِمَ فِي ثُوبِ بِلَالٍ متفق عليه قوله فبسط أي مد وقوله هَلُمَّ أي هاتوا وقوله الفتخ أي الخواتيم العظام عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال ولا حرج قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج روه البخاري عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبي وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيِّ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى